والذي أشرف فيه بمعياسه فضيله الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القران بجامعتي الأظهر وام القرى سابقا في اللقاء الماضي كنا نتحدث مع قضية هامه جدا وخطيره جدا موضوع ارتباط التشريع الالهي بقضية التوحيد ويعني قبل أن ندخل مع فضيله الاستاذ الدكتور كان هناك يعني تتم لللقاء الماضي اراد فضيلته ان يضيفها في اول هذه الحلقه فضيله الدكتور ارحب بك اولا مرحبا حياك كنا نتحدث في موضوع التشريع الالهي وفضيلتك ذكرت يعني ارتباطه الوثيق بالوحدانيه والتوحيد لكن بقيت اضافه اردت فضيلتك أن تضيفها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد فالقران الكريم افرد لهذه القضية حديثا طويلا متعددا في القرآن المكي والمدني على سواء لخطورتها واهميتها الدائمه طوال التاريخ البشري ولذلك قلنا أن الله هو الذي يشرع من حيث المبدا ومن حيث الدين والاعتقاد ثم قلنا ان الله سبحانه وتعالى بين انه يملك اسباب ذلك ولا يملكه احد من خلقه لا الملائكه المقربون ولا من دونهم ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه ما اخلت التاريخ البشري كله من تشريعه بل اوجد تشريعه دائما في كل العصور كما قرانا الايه الكريمه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب نعم فهذه الايه شامله للتاريخ للتشريع الالهي يعني منذ نوح اول رسول الى غير ذريات آدم عليه السلام كان مبعوثا لذريته واحفاده نعم. ثم جاء نوح عليه السلام للناس فشرع الله له وبين أن هذا الشرع الالهي منذ نوح الى محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذكر اول العزم من الرسل حتى يبين استيعاب التشريع الالهي لجميع حلقات التاريخ البشري نعم ثم بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى انه يستنكر كل تشريع ما اكتفى بانه قرره سبحانه وتعالى ان هذا التشريع الشابت حق لله سبحانه بل استنكر فعل البشر في كل العصور حين يشرعون من دون الله نعم. ثم لم يكتف بالاستنكار بل حكم احكاما محدده على على الذين يشرعون من دون الله على الذين يشرعون من دون الله تعالى منها انه قال انما النسء زيادة في الكفر والنصي كانت بدعه جاهلية يغيرون بها حرمه الاشهر الحرم ينقلونها الى شهر اخر وهكذا ما كانت تتصل بالدين مباشره في مساله هذا وما إلى ذلك إنما هي عاده ابتدعها العرب في الجاهليه لتغيير شيء ديني وهو حرمه الاشهر الحرم فسمى الله ذلك كفرا نعم زائدا على كفرهم أو كما قال المفسرون كفرا اخر ضموه الى كفرهم السابق نعم. انما النسيء زيادة في الكفر يعني هو كفر ضمه الى كفرهم السابق ايضا قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ومع ان هذه الاتخاذ الاحبار والرهبان اربابا كان في مساله التشريع كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم العادي بن حاتم حينما قال له اطرح عنك هذا الوثن الصليب اللي كان يلبسه لانه كان نصرانيا قبل الاسلام فقال اطرح عنك هذا الوثن كان يعيش في قرب الشام وكان متنصر فقال اطرح عنك هذا الوثن ثم قرأ الايه الكريمه اتخذوا احبارهم ورباناهم اربابا من دون الله فقال عدي يا رسول الله ما عبدناهم نعم. فهم عدي أن العبادة هي الصلاه للاحبار والرهبان ياتي امام الكسيس أو الأحبار او رهبان يسجد مثلا نعم. او يدعوهم من دون الله لا فهو فهم هذا فافهمه النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة أعم من هذه الطقوس المحدده نعم. فقال له اليس من لكم الحرام وحرم عليكم الحلال فاتبعتمهم اي انهم شرعوا لكم على عكس شرع الله الله قال الخنزير حرام فاباحوا لهم الخنزير نعم. قال الخمر حرام اباحوا لهم الخمر ثم تاتي أشياء أخرى يحرمونها على الناس وقد اباحها الله فهذا التشريع هذا وماذا التشريع نعم. فقال اليس ان لكم الحرام وحلوا وحرموا عليكم الحلال قال بلى نعم هذا فعلهم هذا قال فاتبعتموهم قال بلى قال فتلك عبادتكم اياهم فهذه عباده التشريع او كما قال الامام ابن تيميه وغيره هي عباده الرجال فهو عباده الرجال اي انهم يشرعون من دون الله فياخذ الناس شرائعهم او بدعهم ماخذ الالتزام والتطبيق على عكس شريعه الله يعني اسوء اسوارها انها لو لم لو كانت شريعه الله غير موجوده لكان لهم ربما عذر لكن شريعة الله تكون موجوده وتكون لها احكام فيقلبونها نعم فهذه هي لكن هناك تنبيه مهم جدا في هذه المسألة وهي ان الفقهاء جاءوا باحكام لم ينص عليها احيانا في الشرع بالاجتهاد نعم فهل هذا دخل يدخل الفقهاء في هذا لا كلا الفقهاء مهمتهم ان ياتوا الى النصوص والى القواعد الشرعيه التي جاءت من الله ورسوله فيستنبطون منها احكام في حدود هذا الأصل وهو نعم. الالتزام بشريعه الله نعم فربما شيء جد, جد جديد فيلتمسون له حكما من شريعه الله نعم. بحيث يقيسونه على شيء سبق من احكام الشريعه او يقولون اللفظ عام يدخل فيه هذا الحكم وكذا فالفقهاء مجتهدون وهذا اقره الانبياء فاذا جاءوا بحكم لم ينص عليه حكم من احكام الاجتهاد الفقهي فهذا ليس شرعه الله في الحقيقه لكنه حكم اجتهادي ولذلك يمكن تغيير هذا الحكم اذا جاء واحد بدليل اقوى او ببيان اقوى او بحديث اخر يغير مرسوخ اما شرعه الله لا تقبل التغيير فالاجتهاد ماذون فيه من الشرع والحديث المشهور في حديث معاذ بما تحكم اذا نزلت بك مسألة بما تحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال فبسنه رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد رايي ولا اله نعم اجتهد رايي مطلقا اجتهاد مطلق لا اجتهاد في ضوء الكتاب والسنه لا. اجتهاد على حسب الأصول التي جابها الكتاب والسنه لا. فإذا اجتهد إنسان مع النص كان اجتهاده باطلا وإذا اجتهد على خلاف النص كان اجتهاده باطلا وإذا اجتهد في إطار النص كان اجتهاده مقبولا مثابا عليه وهذا معنى الحديث الصحيح <تصفيق> أن من اجتهد فاصاب فله أجران ومن اجتهد فاخطا اخطا لا تعمد يعني ان يكون الحكم الشرعي يامر بشيء فيجتهد عكسه فمثل مثلا بعض الناس التي تقول أن الحجاب هو عادة من عادات العرب وليس حكما شرعيا دينيا هذا اجتهاد سيء جدا هذا مخالف لبداهيات الشرع وما ما جاء في القران عن النهي عن تقرض الجاهليه وما جاء في القرآن عن الحجاب وليضربن بخمورهن على جيوبهن وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا مؤصلا فهذا اذا ليس هذا اجتهاد فالاجتهاد الصحيح القائم على الالتزام بالكتاب والسنه وعلى الاجتهاد في اطارهما هذا هو الذي يقبل وما عدا ذلك يكون اجتهادا باطلا مردودا على صاحبه وفي الصحيح من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو, فهو رد. رد هل يمكن ان ناخذ هذا فضيلتك كذلك من قول الله عز وجل ما لم ياذن به الله يعني ان المجتهدين او هذا داخل في هذا المعنى نعم. تماما هذا داخل في هذا المعنى وهو السنكار من المولى سبحانه وتعالى وتسميه هذا حكم أيضا معنى السنكار حكم بأنهم شركاء سواء ادعوا أو ادعي لهم والشرك مع الله يا اخطر الذنوب جميعها هي, هي التي لا, ي... لا تغفر ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم هذا نعم. هذا هو بالنسبة ل... للتشريع الالهي وارتباطه بالوحدانية نعم. ثم لم يكتفي الله بذلك بل حكم على الشارعين من دون الله لما كلفوا نعم ثم سبب ثبت هذا في كتابه المحكم الذي يتلى يوم القيامه حتى لا يضل الناس وحتى لا يخطئوا ولذلك يقول كثير في كثير من الايات يقول ربنا سبحانه وتعالى يبين الله لكم ان تضلوا نعم يعني او مخافة او حذرا من ان تقعوا في الضلال فلما نسي الناس هذا وفصلوا بين الامرين بين الوحدانيه والالتزام بحكم الله لما فصلوا بينه ووقعوا في الضلال والخطا والهوى والقصور ونسال الله ان يرد امه محمد الى الاسلام مره جميلا بي. جميلا تكون به حجة على العالمين ولا تقوم بها الحجه عليها هي الان حين خالفت عن امر الله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم فضلت الدكتور من القضايا الكبيره والخطيره والهمه المرتبطه كذلك بموضوع العقيده او موضوع الايمان قضية القضاء والقدر وقدر كما تعرف فضيلتكم دار حولها يعني جدالات كثيرة وحوارات كثيرة وفلسفات كثيرة فيعني كيف نبسطها لاخينا واختنا المشاهد والمشاهده الآن في صورة جيده حتى يفهم عقيدته فهما صحيحا نعم صحيح هذا السؤال في غايه الاهميه بالنسبه لقضيه القضاء والقدر نعم القضاء والقدر لما جاء سيدنا جبريل وسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان عد له أصول الإيمان 6 قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر نعم فهذه 6 لما القران الكريم ذكر اصول الإيمان ذكرها خمسة فقال ولكن البره الايه 177 من سوره البقرة ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين فبي خمسه نعم فهل يوجد خلاف لا يوجد انما لان الرسول شارح للقران وهو في موقف المفصل التفصيل والشرح لجبريل وللمسلمين من بعده ذكر سته شرحا وتفصيلا والقران في مقام التاصيل نعم. الجامع الكلي نعم فالقران يؤصل الى الأصول الايمان الحقيقة 5 نعم وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب التفصيل نعم. للتعليم فهو 6 بالشا... عند الشرح يعني لا نقدر نقول... نقول انه ركن مستقل القدر لا لا انما نقول في مقام التاصيل الأصول 5 الايمان بالله أولها والقضاء والقدر داخل في الايمان بالله جاي. والرسول عليه السلام لخطوره القضاء والقدر ولانه امر متصل بحياه الناس اليومية ليس في, في الشهر ولا في الأسبوع ولا في اليوم في كل آنات النهار والليل القضاء والقدر متصل بحياه الناس نعم. لذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم كانه امر منفصل قائم بذاته كانه اصل للتنبيه على خطورته وعلى ضروره الإيمان به وعلى ضرورة التزام ما جاء في القران من اجله ولذلك ما, ما لم يعده اصلا مستقلا هو ادخله في الايمان بالله لماذا لان الإيمان بالله يقتضي الايمان بصفاته نعم والقضاء والقدر هو مظهر هذه الصفات مظهر القدرة مظهر الاراده الالهيه العليا من نهر العلم الالهي المحيط لانه علم كل شيء وكتبه في في المحفوظ نعم فاذا هذا امر داخل في الايمان بالله فاذا امننا بالله نؤمن بصفاته ومن صفاته الإيمان بانه قضى كل شيء وقدر كل شيء واحاط بكل شيء علما وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ وعلم ما كان وما يكون إلى آخر ما قلنا في هذا الباب فهذا اذا داخل في الإيمان بالله تعالى طب لو اذا بدال بها فضيلتك بالتعريف نعم ما هو القضاء وما هو نعم. القدر نعم اذا تكلمنا فيه الآن فنحن نتكلم به باعتباره امرا متصلا وثيق الاتصال بكرم الله سبحانه وتعالى جميل جدا ف الحكم حكم الله عز وجل يقول العلماء الحكم الالهي له الحكم سبحانه وتعالى وذلك حكم الله يحكم بينكم اذا اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله نعم فهذا ان الحكم, الحكم الا لله الحكم اما حكم حكم تكليفي تكليف من الله نعم وهذا هو التشريع الذي تكلمنا عنه نعم حكم تكليفي نعم او حكم تصرفي امم حكم تصرفي او حكم قدري لا. الحكم القدري هو القضاء والقدر ان الله عز وجل قضى في الاشياء ازلا قبل خلق العالمين بان يكون كذا وكذا وان يوجد فلان في العصر الفلاني وان كذا قضى واتم كل شيء وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ فهذا هو معنى القضاء والقدر قضا قضى, قضى يعني ابرم وحتم وقدر الأشياء قبل خلقها بالاف ب 50 الف سنة في الحديث هكذا بما لا يعلمه الله في التاريخ قبل خلق فهذا القضاء والقدر الثابت نعم الحكم التصريفي يبقى الحكم التكليفي الحكم القدري هذا القضاء والقدر القديم الحكم التصريفي هو تاثير الله في الأشياء بعد خلقها يعني مثلا وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء <تصفيق> الله يأمر الرياح ان تاتي هذا المكان ولا هذا تحمل المطر ولا تحمل مطر الله عز وجل يأمر الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الانسان بعد خلق يأمر القلب يأمر قلب الإنسان أن ان ينبض نبضات محدده من اوله الى اخره دماء الإنسان تسير بأمر الله في العروق وتاخذ دورتها الدمويه المطر ينزل الشمس تخرج كل هذا حكم إسمه الحكم التصريفي في الكون نعم فالحكم التكليفي هو الحكم التشريعي وقد تكلمنا عنه كما قلنا بما فيه الكفايه تمام. الحكم التصريفي هذا مبسوس في, ال... في دافل في حكمة حكمه الله في الأشياء في في, في... في... في... في الاشياء و... و... الكون ولو كان فيما اهتى الله لا فزلت فهو الله الذي يصرف ويدبر امر الكون يدبر الامر من السماء الى الارض نعم. هذا متصل بالخلق و... واداره الخلق بعد ذلك الحكم القدري هو اللي بنتكلم على القضاء والقدر نعم والايمان به من اصول الدين نعم. ولا يؤمن الانسان ولا يقبل ايمانه الا اذا امن بان الله قضى وقدر الاشياء قبل خلقها نعم فالله عز وجل لما قضى وقدر الاشياء قبل خلقها كان له تعلقا في هذا نعم اشياء لن يحاسب عنها الإنسان ولا المخلوقات لأنها فرض عليهم من الله فرضا واجبروا عليها اجبارا ولا خيار لهم فيها نعم مثل خلق, خلق الإنسان في زمن ما لا. الله لا ياتي ليوم القيامه يقول له لماذا خلفت في الزمن الفلاني ولم تولد ولا طوله ولا عرضه ولا لون بشرته ولا لغته ولا مثلا ابويه لا يقول له كيف جئت من الابوين فلان, فلان. هذه كلها اشياء هذا قضاء وقدر على الإنسان ولا يحسب عنه يوم القيامة نعم ترك الله للانسان بالذات هو الثقلين الانس والجن ترك لهما خيارا محددا في شان التكليف نعم قال خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا فالله عز وجل حين ياتي بالانسان يوم القيامه لا يسال عن زمنه ولا عن طوله ولا عن اسمه ولا عن عرضه ولا عن ابوي ولا عن الهيئه التي كان عليها ولا, كا ولا, ولا, ولا, ولا حجم العقل ولا ولا نقص انما يساله عن الجانب الاختياري الذي وهبه له وهو التكليف يقول انت مطالب بان تؤمن بان الله واحد واتركت لك الخيار في ذلك لكي اختبرك والا لو كان اراد ان يجبره على التوحيد خلقه كالملائكه ولو كان يريد اجباره على, على شيء آخر لخلقه شيطانا انما هو خلق الإنسان مخيرا في جانب التكليف فقط ولذلك هو الجانب الذي يقع عليه يقع عليه الحساب والعقاب والثواب يوم القيامة هذا هو الجانب الله لا يحاسب الخلق على الجوانب الجبريه نعم اذا السؤال الذي يطرح كثيرا يقول الإنسان مخير أو مسير الإنسان أن الانسان مخي... مسير في كل شيء الا في التكليف نعم إلا في الجانب الاختياري الجانب التشريعي الذي اوحى الله الى الرسل هو مخير فيه اما أن يعمله وإما أن يعصى فإن عمله حسبه الله يوم القيامه واعطاه الجزاء جنة ارض الصبوات حسب اعماله وإما رفض واستكبر تاتي الرسل وما كنا معذبين حتى لباس الرسوله وينزل كتب الله لمحاوله هداية الإنسان ووعظه ونصحه فإن ابى ياتي يوم القيامه يحاسب ثم يعاقب على ما شاء الله في النار أو في غير النار يعاقب على تفريطه في الجانب الاختياري نعم. اما ما لا ياتي حسام اطلاقا يقول مثلا لكفار مكه لماذا كنتم في مكه او لكفار الهند لماذا كنتم في الهند هذا ابي امر المسير فيه لا يسال عنه نعم. ولذلك وضع الله في بالتاكيد في جانب الانسان وجانب الجن قدرا من التخيير في الجانب التكليفي يختار به بين هذين يختار وبين. به هنا ويترتب عليه المساءله هناك ولذلك يفهم معنى قوله تعالى ما كان لهم الخيرة ما كان لهم الاختيار في الدين يعني ما يسح الاختيار في الدين الدين نحن مكلفون لكن الله خيرنا في الاصل نعم لكن اذا الانسان ربنا خيره الا, ألا يكون عبدا شكورا فيختار الا لم تقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هل ربنا اصرح بالكفر لا انما ربنا خير الإنسان بان هذا وذاك ثم انذر وقال له ان اخترت الكفر نعم. إن ان اعددنا للظالمين nara احاط بهم سرادقا نعم ياتي تقاضيا اخرى كبيرة جدا في هذا الأمر نعم وهي ان الانسان يحتج بالقدر نعم. يقول أن أنا الان الله هو الذي كتب علي ان لا اصلي نعم. نقول له كذب هذا فعل المشركين وقد انكره الله عليهم قبل ذلك نعم والقران ناقش هذه القضية بتوسع وقال لا تحتج بالقدر لا يصح تحتج في القدر في في الاشياء صح تقول الله خلقني طويلا قصيرا عريضا كذا وعرضي كذا ما يتسال عن هذا نعم. إنما في الجانب الاختياري لا. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا ابونا ولا حرمنا من دونه من شيء فانكر الله عليهم ذلك وقال كذلك قال الذين من قبلهم حتى ذاقوا باثنا او فكره كذب الذين من قبلهم بهذا هذا قول اسم الاحتجاج بالقدر في الأمور الاختياريه لا يصح والا لو كان هذا يصح لكان ابليس مجبرا على عدم السجود لا والله عز وجل لانه خير ابليس في السجود وعدمه فهو يعني جعله خيار فهو رفض عصى والملائكه اطاعت فهنا الفرق بين الاثنين فلما ابليس يحتج بان الله هو الذي كتب عليه نعم. وفرعون يحتج بان الله هو الذي كتب عليه واذا لو احتجج لو, لو وقع لو صح الاحتجاج بالقدر في العبادات وما لى لما جاهد المجاهدون ولما صلى المصلون ولما سال الله انشئم القيامه وفضل بينهم باعمالهم ولما جعل فريقا للجنه وفريقا في النار بعض الناس هذه القضية شقه عليه أن يفهمها نعم انا قرات و... أن واحد مسلم الماني اراد ان يسلم وظل مده طويله هذه القضية لما قرى عن الإسلام هي التي تشوش على ذهنه فيقول فجاءت امراه مسلمه اثار امام هذه القضيه وان بيقول كيف ان الله هو الذي كتب علينا كل شيء ثم يحاسب عليه يوم فقالت له ان الله على غايه العدل لا يظلم مثقال ذره وان الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يظلم انسان فيما فيما جبره فيه لا يحاسبه عليه اما لا يحاسب الانسان الا ما كان له فيه اختيار ولهذا فهو يقول فلما فهمت مساله ان الله عادل لا يظلم مسخله ذره ان شرح صدري للمشاءله ما ودخل الاسلام نعم. بهذا هذه المذهب فنحن اذا امام القضاء والقدر نفهم ان هذا من صلب الدين وقد ذكر الله لنا صورا في القران نعم. من اجل ان نعلم ان الله ما قضى الاشياء وقدرها اعتبارا انما في قصه موسى والخضر لما خرق السفينه سيدنا موسى اعترض فكان لها سبب حكمه عليا نعم. فالقضاء والقدر لله أسرار عظيمه لا ينبغي ان نعترض على الله عز وجل في قضائه وقدره وإنما له الحكمه <تصفيق> العليا وله العلم المحيط الذي صنع به الأشياء وقدر به الأشياء والله تعالى اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ويعني في نهايه هذا اللقاء الطيب الكريم باسمكم جميعا نتوجه بالشكر الجزيل لفضيله استاذنا هو شيخنا الاستاذ الدكتور عبد فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القران بجامعتي الازهر وام القرى سابقا وقد تحدث فضيلته في هذا اللقاء الطيب عن القضاء والقدر وان القضاء والقدر يرتبط ارتباطا وثيقا وقويا بالايمان بالله عز وجل لذلك لم ياتي في القرآن مفصلا انما جاء التفصيل في حديث النبي عليه الصلاه والسلام حديث جبريل الشهير أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وان كان الحديث حول القضاء والقدر ما زال يحتاج الى لقاءات ولقاءات فسنستكمل مع فضيلته باذن الله عز وجل في اللقاءات القادمه حتى نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته